وَٱلْمُؤْمِنِينَ <تصفيق> ءَامَنُوا۟ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارَ وَٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلْإِيمَٰنَ ۚ غَفَرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا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 إن أريد إلا لإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكنت وإليه أني وَيَا قَوْمٌ لَّا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ نو قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بِعَذَابٍ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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزين قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن لما تعملون محيط الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِذٍ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَبَاهٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارُتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءُوا امرنا ننجينا شعيبا ننجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارٌ وَفِيهَا يُرْدُ الْمُكْرَمُونَ وَأُثْبِعُ فِي هَذِهِ دَعْنَاكَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُشْرَفُ الْمَرْصُودُ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْقُرَى عليك نَقُصُّهُ عَلَيْكَ نَقُصُّهُ قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسه وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَن جاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعُ النَّاسِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لأجل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 خالدين فيها ما دامت السماوات ولا أرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأمر الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات ونرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب لا تكفي برية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قب وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص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 هُوَ مَرْبُوكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 فمن الليل إن الحسنات يذيبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يطيع أجر المحسنين واصبر فإن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 واجينا منهم واتبع الذين ظنموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ن جهنم لاملا ن جهنم من الجننه وان الناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما به فوادة وجاءك في الحق قَوْمَ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُكُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إنا ولله ضيب السماوات والأرض وإليه يرجع لمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافد عما تعملون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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص روياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاب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 قَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا يَا يُوسُفُ وَأَخُوكَ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مبين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 وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَنْتَقِبُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 قالوا لإنك له الذين ونحن عصبة للنائدا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب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 وَجَاءَ مُعَلَّقَ صِهِ بِدَمٍ كذِب قَال بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وارده فأدنادا وهو قال يا بشرى يهابى غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن البخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاوير الحديث والله غالب على أمره ولكن دارا ناس لا يعلمون ولمما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين الله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 راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت البواب وقالتيتك الله انه ربي احسن مثواي ان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 واستبق الباب وقدتت غميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب نليم قال ان يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد منقبل ان كان قميصه قد منقبل فصدقت وهو من الكاذبين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 إنه مِن كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 ناء نسلتين واعتدنا متكئا واتت كل واحده منهم السكينا وقال تخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ لِلَّذِينَ طَغَوْنَ فِي الْبِلَادِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْ وَعَنِ النَّفْسِ فَاسْتَعْصَمَ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ انَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْنَا يَنسُجُنَهُ حَتَّىٰ حِيقٍ وَدَخَلَ يا اراني اعصر خمرا وقال لاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويل اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقان ه إلا نباتكما بتاويل إلا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي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 تُفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَاحِدٌ قَهَّارٌ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أن سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أن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 يا صاحب السجن ام ما احدكما فيسقي ربه خضرا وامنا خر فيسلب فتاكل الطير من راس قضى الامر الذي فيه تستفتيان الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال للذي ظن ظننا انه منهم اذكرني عند ربك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 وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رياي إن كنتم للرويا تعبرون قالوا أضوات أحلام وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ نُحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنْهُمَا وَذَكَرُوا بَعْدَ أُمَّتِنَا أَن نَّبِئُوا بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كُنُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبَعِ سُنْبُلَاتٍ خُطْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْنَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سِنِينَ ذَابًا قَالَ اِصْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَامَا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لهم يَكُنْ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُنْفِقُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ وقال الملك توني بي فلما جاء اول رسول قال رجعنا ربك قال رجعنا ربك فاسالوا ما بال نسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيده عليم قال ما خطركم إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحص حصل حق أنا عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذانك يعلم انني لمخره الله لا يبي كيد الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك نعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله بثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله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 ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد فلح من تذكر وذكر اسم ربي فصلى بل توسرون الحياه الدنيا ولا اخره خير وابقى انها غلال في الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفؤن حد